فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أَسَاءَ فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يوقنون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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حدتهم إلا أن قالوا اقتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمون